للطاغين مآبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 وَكَأْسًا ذِہَقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 ذَرُونَا وَمَعَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا